ثلاثة، استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك الهواتف المحمولة إن الهواتف المحمولة هي إحدى أشكال التطور التكنولوجي في الحياة البشرية فهي تسهم في توفير العديد من المزايا التكنولوجية فمثلا توفر الهواتف المحمولة إمكانية استلام وإرسال البريد الإلكتروني وكذلك الرسائل النصية من هاتف لآخر ويوجد في الهواتف المحمولة العديد من التطبيقات كالحاسبة والساعات المنبه والمحولات ومن ناحية أخرى الهواتف المحمولة الحديثة وسيلة ترفيهية ويمكن من خلالها تشغيل بعض برامج الموسيقى لاستماع الأغاني بالإضافة إلى ذلك تشغيل الفيديو في الهواتف المحمولة تتيح للناس فرصة مشاهدة الأفلام